المشاعر السلبية هي تلك التي لا نجد متعة في تجربتها ويمكن تعريفها بأنها مشاعر غير سارة أو غير سعيدة وتحدث للأفراد نتيجة تأثرهم السلبي تجاه حدثين أو شخص ما